<تفكت> بيخ بيخ ليش متغير كبدبل ليش قلبك صاير اسود انت غيرك يا غرامك ما ح د ي حسبي يا محل <تصفيق> انت عندك ج ا ذ ب ي ة حبك م ص ي ط ر عليا من تمر ل ح ظ ا ك ب ي ه روحي لك قلبي 「ねえしめてねえしめてねえし لا تروح بعيد ا ن غيبتك يقتلني طريقي عمري بس وياك ش ر ت ه وانا موت بدونك قلته حب على ايدك ع ر ف ت ماحب غيرك تاكد 「ハッピーラテコーリー نسيتا و بقلبي لقيت حبنا بالقالي اشتريته ليش رخصتا يا م ه ا